الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام طبتم وطبى ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلة <تصفيق>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 سبحان ما لا يضل ولا ينسى نقوله ألم يعني النبي عليه السلام طلما ما قالهاش ما نقولهاش تمام ما لهاش لازم لإني النبي ما قالهاش النبي كان بيكتفي في سجود السهو بسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى واحد يجي تاني يقول إيه نقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا نقوله لا خلي بالك ده قرآن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إني إحنا في الركوع نقول قرآن أو في السجود نقول قرآن تمام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 السهو وبعد كده رفع من السجود وسلم على طول اوعى بعد ما ترفع من السجود ترجع تعيد تشهد تاني نقول لك لا غلط إنما ترفع من السجود تسلم على طول عن يمينك وعن شمالك السلام عليكم وحمد الله السلام خلاص يبقى أنت كده جبرت الخلل الواقع يبقى سجدتين السهو قاموا مقام التشاهد الوسطى اللي انت تركته يبقى كده انت جبرت ال imagen بتاعتك يبقى انت كده صححت الخطأ الواقع في السلاة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 تمام يبقى هيعمل ايه تعالوا بقى نشوف النبي عمل ايه كده لما ناسى النبي عليه السلام قام للخامسه قام الركعة الزياده يعني خلينا نقولوا ايه الركعه الزياده يبقى هتمشي مع الفجر وهتمشي مع الظهر او العصر او العشاء وهتمشي مع المغرب الفجر ركعتين بدل ما يجلس بركعت ركعتين ويقرا التشاهد فقرأ فقرا راح ركعيه الثالثه يبقى تمشي مع الفجر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 الظهر معروف أربعة والعصر أربعة والعشة أربعة النبي صلى الظهر الرابعه وراح قايم للخمسه انما الصحابه ما حدش قال له سبحان الله لاني الوقت وقت تنزيل وسيدنا جبريل بينزل على النبي عليه الصلاه والسلام فممكن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 ورح ساجد بيهم سجدتين سهو ورح رافع من سجدتين السه ورح مسلم على طول ما رجعش أرى التشهد تاني لا يبقى في زيادة كمان لأن هنا لما هو قام صلة الخامسة أصبح الصلة فيها زيادة والزيادة استوجبت سجود السهو بعد التسليم يبقى خلي بالك بقى, بقى من الموقف ده والموقف الأولاني المرة واحد اللي هو ترك فيه التشاهد الوسط يبقى عرفنا إن النقص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 لان لو عمل كده في الصلاة الثلاثيه زي المغرب طب ما كده الصلاة تبقى صح لان المغرب تلاتة انما احنا بقى سلم بعد التالتة في صلاة رباعيه زي الظهر او العصر او العشاء طب يعمل ايه بقى هنا خرج من الصلاة وما كملهاش هيعمل ايه كده الصلاة فيها نقص كده الصلاة ناقصه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 هو النبي عليه السلام لا يتهم ذو اليدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشى أن يكون ذو اليديني أوهم حصل عنده أوهم هو اللي لناسة مش النبي فخاف النبي من كيضا فالنبي عليه السلام قال لهم هو ذو اليديني نسة صدق يعني في الكلام بدعه ده ولا هو ناسي ولا واهم، فقال الناس للنبي عليه والسلام نعم هو صادق أنت صليت بينا. ركعتين يا رسول الله فرح قايم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الناس تاني وكبر وصلى بالناس اثنتين اخرى ييني يعني ركعتين كمان هيبوا بالفتحة بس هيبوا بالفتحة بس اللي هم ركعتين مقصية طيب هنا بقى لو سألت سؤال انا بفعل النبي عليه الصلاه والسلام ده واقول لك هنا الصلاه حصل فيها نقص ولا زياده هتسرع ويتبادر الى ذهنك فتقول لا ده حصل نقص يا شيخ نقول لك لا ما حصلش نقص خطا نقول لك اللي انت قلته غلط ان انت لو تمهلت شويه وفكرت هتقول لي لا ما هو هنا ما حصلش نقص لان النبي عليه الصلاه والسلام صفهم تاني.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 زود ركعة زيادة خلى النبي عليه السلام سجود السهو بعد التسليم مسألة التالتة النبي عليه الصلاة سلم من ركعتين او سلم من تلاتة فجاب الناقص وخل سجود السهو بعد التسليم لان برضه كل dha حصل فيه زيادة يبقى المسألتين الاخرين دول الاخرانين اللي صال فيها خمسة واللي هي سلم بعد الاثنين او سلم بعدétique حصل فيهم زيادة عشان كده الاثنين كان سجود السهو فيهم بعد التسليم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 الشك مع التحري الشق الثاني بيسموه الشك مع التحري ولم يصل يبقى الأولانية الشك مع التحري وصل المساله الثانيه او قسم الثاني او الشق الثاني الشك مع التحري ولم يصل طيب تعالى بقى للشق الأولاني بقى في مسألة لم يدر كم صلى شاكك المصلي سواء كان مأموم أو منفرد سواء كان امام او منفرد بيصلي لوحده يعني او بيصلي بالناس شاكك الثالثه دي اللي فيها هو الركعه دي التالتة ولا الرابعه ويا ربي انا طيب ممكن تكون مساله ثانيه الساجده اللي انا فيها دي دي السجدة الاولى ولا السجدة التانية نقول له اتحرّف سرعة وانت واقف كده حاول تصل وانت بتتحرك وانت واقف بسرعة في قلب الصلاة تكون عملت حاجة او قررت حاجة بحيث انت تفتكرها تفكرك انت في الرقعة دي التالتة او الرابعة او تفكرك ان دي السجدة الاولى او التانية بالنسبة لك فانت رحت تمشي الشريط كده وعدت يعني تتحرك بسرعه وصلت الحمد لله انا فاكر مثلا ان الركعه الاول الرقعة الثالثه حصل فيها كذا مثلا مثلا وقتها ودني كانتني فبديت صبع في ودني وانا واقف كده فا تاني انما الركعه دي انا ما عملتش كده يبقى دي الركعه الرابعه مثلا تمام يبقى الحمد لله انا وصلت كده طيب السجدة دي لو المساله الثانيه بقى السجدة دي ما انت ممكن يكون الشك عندك في الركعه وممكن يكون في السجدة خلي بالك احنا خلصنا من الركعه من السجده من الركعه رجعت في السجدة طب السجدة دي السجده الثانيه ولا الاولى اه انا فاكر في السجده الاولى بدعي دعاء معين دايما انا بقوله مثلا بقول يا رب اغفر لي مثلا واغفر لابي ولامي وارحمهم كما ربنا اس مثلا آه فعلا أنا في السجدة دي قلت كده يبقى هي دي سجدة الأولانية يبقى أنا هجيب سجدة تاني خلاص يبقى أنا كده وصلت الحمد لله يبقى أنا كده ما حصلش عندي أي خلل كل ماذا كن إن أنا سهيت بس في ال في الصلاة فتود فمش عارف أنا دي الثانية التالتة ولا الرابعة في من نسبة الرقة أو مش عارف ان دي السجدة الأولى أو الثانية الحمد لله أنا وصلت كده نقول لك كمل الصلاة خالص عادي بقى انت ماشي عادي كده ما حصلش حاجة إنما حصل إيه إن أنت بس سهيت في الصلاة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 إني دي تالت لأن الشك عندي في الرابعة ده إذا كان الشك في الركعات طب إذا كان الشك في عدد السجود اللي أنا متأكد منه إني ديس أكده الأولى لأن الشك عندي في الثانية مش عارف أنا ديت الثانية ولا ولا ولا الأولى يبقى شكّ عني في الثانية طيب أفرج الشك كان عندك في الركعات وأنت مش عارف دي التالتة أو الرابعة نقول لك أنت متأكد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 لو انا جبت سجدة كمان انا متأكد انة دي السجدة الاولانية اللي هو البناء على مستيقن لما اجيب سجدة تانية ممكن كده تكون السجدة دي التالثة. نقول لك وارد وممكن يكون السجدة هي التانية وتبقى صحا انا كده نقول لك وارد طيب اهم شيء انة انت تبني على ما استيقنت وتلاقى بنيت على ما استيقنت هتقوم اذا كان الشك في الركعات هتقوم تجيب ركعة كمان زي ده.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 الشق الأول منها اللي هو الشك مع التحري ووصلت سجود السهوة بعد التسليم الشق الثاني الشك مع التحري ولم تصل ثم بنيته على ما استيقنت وبتقوم تجيب ركعة زيادة أو تجيب سجد زيادة إذا كان الشك في السجود, في السجود او في الركعات بتخلي سجود السهوة قبل التسليم يبقى الشق الأولانية سجود السهوة بعد إيه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 أنبقتكم به ولكن إنما يعني لو حصل زيادة أو نقص في الصلة يعني التشريع نزل تشريع بزيادة الصلة أو بنقص الصلة يعني ما عشان لوقتها كان سيدنا جبريل بينزل والصحابة كانوا بيسألو لأن ممكن يكون أن سيدنا جبريل نزل فنقص في الصلاة. ممكن له سيدنا جبريل نزل وزود في الصلة فعشان كده كانوا بيسألو إنما دلوقتي إحنا مش هنسأل بقى لأن خلاص تشريع انتهى أه؟ ف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 وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين فليتحرى الصواب يعني وصل وصل الصواب اتحرى وصل وبعد كده يتم على الـ على الوصل عليه أنا دلوقتي شاكك في دي الثالثة والرابعة وتحريت وصلت الحمد لله عرفت ان هي دي الثالثة أو عرفت ان هي دي الرابعة خلاص هكمل الصلاة وابن عليها خلاص انت. تمام بعد استسلم هروح سجد سجدتين السلام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 وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة في ركعة فيعلم في في أنه صلى لا لسلاس واكز فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك يبقى خلاص هو وصل بيزيل الشك كده وبكمل الصلاة ويزبط سجود السه بعد لي بعد التسليم ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا سواء الأمر ده يفعله إذا كان إمام أو إذا كان إيه منفرد وده حديث يعني اللي إحنا سمعناه ده حديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم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 فاكرين أنا بقى لما شرحت لكم المساله دي من قليل قلت لكم ايه ممكن يكون الصلاه كانت صحيحه وهو جاب واحده زياده او السجود كان صحيح بس جاب واحده زياده يبقوا بدل ما يبقوا اربع ركعات بقوا خمسه وبدل ما يبقوا سجدتين بقوا ثلاثه طيب وممكن يكون اصلا فعلا هو كان ناسي وهو كان في الثالثه فعلا فجاب واحده فاتضح ان هي دي الرابعه خلاص يبقى الصلاه كده فيها زياده وممكن يكون اللي كان اللي واقف فيها وكان فيها اللي هي الأول.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 وفي بعضنا بياسهو وما يعرفش يسجد ازاي وسجود السهو يكون ازاي طيب محله بقى بيكون امتى الكلام ده قلنا احنا اظهر الاقوال الفرق بين الزياده والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على المستيقن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 امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فعصت فلي النار يا ويلي يا ويلي فبغيض او السجود ده فهو ترغيم للايه للشيطان طيب نقول اما اذا شك ولم يتبين له الراجح فهاهنا اما ان يكون صلى اربعه او خمسه فان كان صلى خمسه فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كانه قد صلى سته لخمسه وهذا انما يكون قبل التسليم هذا كلام جميل جدا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 ايه لملاسه تقول ساهو نعم لملاسه تقول ساهو لان السنه زيها زي الفرض السنه زيها زي الفرض انما اللي احنا بنقول عليه ان ممكن ما تسجدوش ما تسجدوش لا تسجد له سهو والصلاه تبقى صحيحه لو انت نسيت سنه من سنن الصلاة سنه من سنن الصلاه نسيتها ممكن تسجد لها سهو وممكن تسجد لهاش والصلاه صحيحة انما لو انت بتصلي صلاة السنه النافله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 لعل في هذا القدر كفايه أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهدايه